أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقبيب بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوث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 هل هاكم التشافر حتى فرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون وَإِنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همدت اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله الموقدة التي تطلع على نفئدة إنها عليهم موصدة في عمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم قير نبابيل تغميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعف ماكول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 ولم يكن له كف أنحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقبل ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسر إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في خدور الناس من الجنة والناس